او مگیشیفاان مدی می برگی ومن رووحی حش I to too far out All right. <laughs> Ma la آلون إن أكلوا الزيت ما نحن ناس What a girl Oh well, yeah و كان ذلك كما كان و تصفر وَعَوْنُهُمْ وَهُوَ عَلَى Oh! Uh -huh. What? Wow. هوا درختی تلا هو ونه هو والماما جانا لو I don't know. judged 我na zoட்ட أَنذَرُ نَذَنْ عُمُرُ مُسِيرًا أُمُّ What But then... All right. ألم تعلم Do you want me?